فكرت ازاي تفوز السنادي بخير رمضان ازاي الواحد يطلع من رمضان السنادي بقلب جديد يبقى انسان مختلف شخص جديد فكرت في زمن المغفرة هتعمل ايه علشان ربنا يغفر لك في زمن الرحمة يا ترى ربنا حيصطفينا برحمة خاصة في رمضان هذا العام في زمن العتق من النيران يا ترى السنة دي رغم كل مخلفتنا ورغم كل اذنبنا وتقصرنا ممكن ربنا يعطق رقابنا من النار يا ترى في زمن الجوائز الكبيرة في زمن مضاعفة الأجور في زمن ليلة القدر إزاي الواحد يفوز بأكبر قدر من الحفنات ممكن السنة دي تطلع من رمضان ملياردير ممكن السنة دي ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بنعمة خاصة رقم كل مشاكلنا دي تعالوا دلوقتي نركز وندخل في معسكر مغلق على مدى أيام رمضان نفوق. ونسيب كل حاجة مهمدانة في طريق ربنا تعال نفكر بشكل مختلف نرفض أي محولة للشيطان أن يثبطنا أو يثقل أقدامنا في الطريق يمكن أنت حاسس من دلوقتي إن رمضان السنة دي زي اللي فات زي اللي قابله ما فيش جديد أنا أنا بكل مشاكلي، بكل ذنوبه بكل سياتي قلت نستعد ما استعدناش قلت اعمل كذا ما عملناش احنا فيش فائدة فينا يمكن يكون دجوات اوعى يكون الخاطر ده بيتردد بالوقت بداخلك هذا تفضيط الشيطان هذا تحذين الشيطان عايز يتقل رجليك عايز يحسسك بالفشل، عايز يسلل إلى نفسك الإحباط والاحساس الدائم بعدم الجدوى. علشان كده لازم النهاردة نبتدي من النقطة دي. تعالوا نحط برنامج علشان تعلو به هممنا في رمضان. أول حاجة في البرنامج ده مفيش إحباط، مفيش ياء. اوعى تتشائم اوعى تحسب انك ما تنفعش انت حاسس بالمعنى ده ليه مبتلة عندك مشاكل في بيتك عندك مشاكل في شغلك عندك مشاكل بينك وبين نفسك هذا البلاء والله فيه حكمة خفية كم في البلية من نعمة خفية الله جل وعلا قال فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يمكن ذنوبك اللي انت عملتها في رجب وشعبان يمكن الذنوب اللي انت الغاية دلوقتي مش عارف تخلص منها تكون سبب ذلك لله يمكن فليه شايف الموضوع بشكل فوداوي تذكر يا مفتلى بأي ابتلاء أن الله لا يمنع حتى يعطي ما منعك إلا ليعطيك تذكر أن قدر الله لا يأتي إلا بخير زعلان ليه الحزن ركبك ليه مش حاسس أن انت حتنفع عليه إيه وعي يكون المعاني دي جواك تعالى نفكر بشكل مختلف الماضي ماضي كل واحد مننا قبل ما يبقى دلوقتي في المسجد انتهى ما وما ينفعش ننبش في القبور اللي مات فات وخلص ما تفكرش فيه ربنا قال لكي لا تأثوا على ما فاتكم طيب والزنوب يا شيخ حنتوت حنجدد التوبة في زمن المغفرة حتتبدل والله هذه السيئات حسنات ليه شايف الموضوع بشكل ثوداوي ليه متشائم بالعكف الزنوب دي ان شاء الله هتبقى نور في صحائف الأعمال، هنجدد توبتنا مفيش غير التوبة والاستغفار. شوفوا ربنا يقول في شأن أكبر كبائر في الفواحش في الزنا يقول في شأن عباد الرحمن ولا يذنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً كذا. ما فيش بقى بخاله حيضاف من سيئاته حيبقى عذاب شديد وا, وا وا وا وا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات عايزين إيه أكثر من كده في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه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 وعملت يوم كذا وكذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مصفق من كبار ذنوبه أن تعرض ده راجل سرق ده راجل زنى ده أكل بالربة ده أكل منحراء عامل ذنوب تئيلة فبيكلموه في البصه وبيكلموه في الكلمة الفارغه وبيكلموه عملت الزنب ده والزنب ده يقول ايه يعني زنب احنا عنا في ذل ابتقي الجاي وره فهكذا تعرض عليه وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول يا رب قد عملت أشياء لا أراها هنا فين الفين بطالما الحصيات بتفدى الحسنات طب الكبير كمان بقى فيقال يا رب قد عملت أشياء لا أراها هنا يقول أبو ظرف فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه صلى الله عليه وسلم بدلت السيئات حفنات النهاردة الحديث ده والله فرحت به فرحا حديث رواه الإمام الحاكم في مستدركه وفرحت بتحسين الشيخ الألباني له قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات يوم القيامة يوم القيامة يقول ما كنت زودت شوية سيئات. كان تنفع قيل منهم قال الذين بذل الله عز وجل سيئاتهم حسنات. عايدي بعد كده الكلام ده يخليك تتنشط مش يخليك تهمة بقى وتقول طب نعمل بقى سيئات كتير كتير ونظبط نفسنا وبعد كده بقى نبقى نشوف موضوع التوبة ده هذا زمان التوبة والاستغفار زمان المغفرة اوعى تبقى محبط وصيتي لك الأولى إيات واليأس والإحباط إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون تاني حاله خايف من بكرة خايف من المستقبل أنا بكرة بالنسبة لي رمضان خايف رمضان يبقى زي رمضان اللي فات خايف ترجع تاني تقع في الزنوب ووحل المعاصي والمخالفات من تاني ما تفكرش في المستقبل بالشكل هذا شوف وعد الشيطان وشوف وعد الرحمن الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا مش وعدك بالمغفرة من صام رمضان ايمانه الاحتسابة غفرة له وما تقدم من ذنبه من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر ايمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعدك بالمغفرة ولا يخلف الله الميعاد. إنما الشيطان وعدك به بالفاق مش هتنفع سداني ما هتنفع ايه لو نفعه هو ده ده جغل الشيطان اياك إنك تركن إلى هذه الوساوس. انسى كل ذنب عملته يا شيخ انتو بتقولوا الواحد لازم يفتكر ذنوبه عشان الواحد يعني ينكر الله اه صح انت لما تشم نفسك شوية وتعمل لك اعمال كبيرة حلوة كده وبعدين بقى تمشي بقى كده تمام التمام يعني لا لا لا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم لا لا هنا فتكر بقى انما دلوقتي لا تتذكر الذنب انتهى خلص جد توبتك وعليك بكثرة الاستغفار ونحن نحفن الظن بالله أن تكون هذه الثيابة إن شاء الله ستبدل حسنا جميل اوعى خاف من بكرة قد يصلحك الله في ليلة انت ياس من نفسك عملت كام محاولة علشان تنفع مرتين تلاتة عسرة عشرين مية ايه كتير قوي نحاول نعمل حاجات كتير جدا علشان ربنا يصلح أحوالنا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 ايه عارف تحس ان الموضوع صعب جدا عليك يبص يلاقي نفسه الختمه بتاخدك ما شاء الله لا قوه الا بلا في زمن قياسي واللي بعديها ومشي ايه ده اصلحه الله في ليلي خلصت كل مشاكلك كل واحد في بداية الالتزام الناس اللي ماشيه في الطريق بقى لها فتره مش ده اللي حصل في الاول تلاقي كده ربنا فتح لك الابواب وبدات تمشي وعايز من ديل دي وعايز تقيم الليل وعايز تصوم النهار وتولع افكارك وتعمل وتسوي وعندك القوه والحماسه دي خلاص فطرت ليه فطرت علشان احنا ما جددناش التوبة علشان احنا ما شكرناش نعمة ربين علينا خلاص خلاص علينا دلوقتي ان احنا نجدد العهد اوعى تخاف لا تخاف ان بكرة يبقى اسوأ ولا تحزن وتيقك اياك ثم اياك وطريق القنوط اسمعوا معي الايات الجميلة دي في سورة يوسف وواجب عملي النهاردة نقرأ سورة يوسف واللي نابل حتطلي النهاردة بالليل يطلوا بيها ليه بقى أصلها سورة الأمل سورة الأمل والله تعالوا كده نشوف الآيات نشوف سياق بتاعها سيدنا يعقوب يقول لأولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزير مثنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاء فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين هو ده بص بصباه أنت محل سيدنا يعقوب تحسسوا من يوسف ألبك الضايع ما كل واحد ضايع له حد قلبك فين ضايع صح راح هنا وهنا تحسس قلبك ابحث عنه ان شاء الله حيرجع وان شاء الله يرد إليك وان شاء الله حيبقى القلب السليم اللي حتدخل بك جنة فتحسسه من يوسف واخيه ولا تيئسه من روح الله إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون ما بعدين تدخل على ربنا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 مدفنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة وأعملنا ما تنفعش يا رب لا طلع ولا صيام ولا ذكر ولا قرآن ولا أعمال بر ولا حاجة تنفع تتقدم بين إيديك يا رب وجئنا ببضاعة مزجاة قليلة ما انفعش يا رب نخش عليك بالمعاني دي وبالأعمال دي بس عسمنا في الكبير يا رب وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل العمل الصغير ده كبر هلنا, هلنا في ليلة دي ليلة القدر عملنا يتضاعف 83 سنة وتصدق علينا ابن الجوزي يقول إنما الصدقات للفقراء وصلت اللي يتقره ربنا أكتر الخير ينزل أكتر هو ده تضاعف ما استطاع فإن اللطف مع الضعف أكثر فاهمين المعنى الواحد يبقى حاسس بالمعنى الشعوري مش معنى كده لحظة حد يجي يقول لي تحسسه من يوسف الشيخ قال يوسف القلب أنا أقصص يوسف القلب أنا بقول المعنى الشعوري الحساس اللي انت تبقى حاسسه زي ما هو اللحظة كان فييدنا يعقوب كان عامل ازاي انت برضو نفس المعنى الشعوري بس هو بيبحث عن يوسف وانت بتبحث عن قلبك الضايع صح كده شوفوا اخر الصورة بقى انا وسميتها صورة الامل عشان اخر الصورة يقول ايه حتى إذا استيأث الرسل خلاص مفيش فايدة وظنوا أنهم قد كذبوا وكل اللي احنا بنعمله ده مفيش فايدة فيه دعوة وشغل سيدنا نوح تسعمية وخمسين سنة شغله مفيش فايدة خلاص بقى عملنا اللي علينا وخلاص وظنوا أنهم قد كذبوا تيقنوا ظننا هنا بمعنى يقين مفيش فايدة وانت كرة من عملت المحاولات دي كلها فدقني خيامه وصيامه متاع مفيش فايده واحد يتصل بي يقول لي يا شيخ انا كل اللي انت مصوره بعمله بس برضي مفيش فايده بعمل زنوب قادرة جدا اعمل ايه هو ده بقى وظنوا انهم قد كذبوا ايه قال لي جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين يجي نصر ربنا نصر ربنا على نفسك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 بقى في رفقة النبي مش في رفقة الصدقين الشهداء دول فين في الرفيق الاعلى في الفردوس الاعلى بموقف لحظة صدق الاشهد ولا يلهي الله طب حي على الجهاد نخش الجهاد وفيش مشكلة وخلصة يمكن يحصل كده لحظة توبة صادقة ويتخدم لك بيها وتبقى خلصة حد عارف لا ديئة من الرزق ما تهذهزت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر لا قصر له ثم يرزقه الله تجوف المولود هو لسه مولود كده ضعيف حتى حمرة لا قصر له ثم يرزقه الله جل وعلا ويمكن أنت تبقى كده إذا إياك ثم إياك من أن يتسلل إلى نفسك الإحباط أو الإحساس بالفشل أو لا دائما أبدا اعرف انها كل ما تسوء يبقى ذا دليل على انها هتفرق فرق كبير ان مع العصر يسرين كل ما هتشتد تتفع القاعدة الفقهية الفقهاء بيعلمون لنا كده الامر اذا ضاق اتسع. عارف انت اول يوم رمضان يا رب اعتق رخبتي من النار ولسه انت ما اتغيرتش اليوم الثاني لسه الثالث العاشر العشرين رمضان هيخلص ومش هأعطى رمضان هيخلص ولن يغفر لي اعرف ان هناك رزق مخبوء سيأتيك انت حصل كده انها لم تقبل وهي المسألة لسه ربنا سبحانه وتعالى بيختبر اخلاطك وسطك لانه لو عجل عجلك بالفتش نمتي جدا لك رؤية ان انت ستبلغ ليلة القادر ولا انت في الفردوس الاعلى ولا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يا سلام الله اكبر هتعمل تاني يوم بقى خلاص ما فيش مشكلة خلاص خلصنا الموضوع شفت هي ليلة واحدة هي شغل مفيش اربعة وشت ساعة جبنا الموضوع فربنا سبحانه وتعالى يبتدي ايه يخدق هذه الجائزة عنك تشتغل تاني يوم وثالث يوم وتصر هكذا طيلة الشهر وبعد كده بقى ممكن الجايزة دي تيجي لك الله اعلم كيف تكون بس هو المسألة المؤمن مشغول بتجويد العمل مش بثمرة العمل هو دائما ابدا مش مهموم الا بانه لا انا يظهر قصرت شوية امبارح كانوا جزء قرآن لا انا خليهم اثنين امبارح كانوا مئة اسم لا انا خليهم الف امبارح انا ما ضبطتش الصيام شوية برضو اتكلمت كلام فارغ كتير وضيعت وقت كتير لا الصيام النهاردة حيبقى أحفى من كده طول الشهر انت باشي كده حينئذ تأتي المنح العزيبة شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب كذلك قال ذكرية ولم أكن بدعائك ربي شقيا وهكذا جرى الأمر لسيدنا يعقوب زي ما قلنا هي دائما كده لما تزداد شدة يبقى الفرق سيأتيك طيب قلنا واحد إياك إنك تيأس إياك والإحتاس بالإحباط إياك وإنك تفكر في بكرة بشكل سودوي ربح حاجة انظر دائما إلى الجانب المضيء ولا تغمد عينيك منه فكر واشكر دايما كده شعار من شعارات رمضان فكر واشكر فكر في نعمة ربنا عليك في رمضان ان انت ربنا يمن عليك في انك ممكن تبلغ منزلة التقوى وتبقى في رفقة النبي محمد ممكن يتغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ممكن تعتق رخبتك ممكن يضاعف رصيدك من الحسنات ممكن الأمور دي كلها تبقى جايزتك في رمضان السنة دي يبقى منه ورحمة واصطفاء ما بعده اصطفاء ولا لا وفي ناس كتير اتحرمت في ناس النهاردة بقى مأواهم القبور ويمكن برضو كان نفسهم يبلغ رمضان ويمكن ما كانش حد منهم يفرق عنك كتير فلو اصطفقت بالمنة العظيمة دي حقها هاي حقها الشكر قال أحب الصالحين لي أخيه كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب اسأل نفسك كان عايزة تكتب الاسئلة دي ها كم عاملته بما يكره فعاملك بما تحب انت تعمل مخالفات وذنوب وهو نعمته برضه منزلها عليك انت تبيت تعصي والصبح يرزقك يبعث لك رزقك انت لست على المعاصر دي وهو سبحانه وتعالى لو شاء ان يعاقبك في الحال كان كم عاملك بما تحب وعاملته بما يكره السؤال التالي هل قصدت اليه في امر انكربك فخذلت يعني انت كنت نظل بيك بلاء شديد جدا وحتى تزعيب صدق وبإخلاص وتضرع وبعد كده خذلك مفيش حد بيقبل عليه ويخذله ليه يخذله ده هو سبحانه وتعالى في كل دعوة لتدعوها يا إما يجعلها ذخرا لك يوم القيامة يا إما يكفر لك بها سيئات لو وقفت قدامه بيها تبقى مصيبة ومشكلة يا إما يعجل لك الحاجة اللي نفسك فيها ويدهالك عايز يكتر من كده كرم وأكتر من كده جود ولو ما سألتوش يغضب عليك هل قصدت إليه في أمر كربك فخل لك سؤال الثالث فهل سألته شيئا فلم يعطكه وما ده لكش قول آه أنا عايز أختمل من جواك آه أنا كنيست في حاجة وما أعطلتش يوم القيامة هتعرف ليه منعها أنا قلت ما منعك إلا ليعطيك حينفل أبواب ليه بخيل سبحانه حاشا سبحانه يده سحاء الليل والنهار ولا تنفد خزائنه على كثرة الرد شوفوا بقى الكامل يردل مسلم وكافر أمن يجيب المضطر إذا دعاه المضطر ده ممكن يكون كافر فيجيب دعوته شوف بقى كامل يردل يدعوه ويقولوله يا رب اعطنا كذا فيعطيهم ولا يبالي ولا تنفد خزائنه فكم سألته شيئا فلم يعطكه أرأيت لو ان بعض بني ادم فعل بك هذه الخلال تصور معايا انت بتسرق والدك او بتسرق مديرك ماشي والراجل بعملك معاملك كويسة جدا بس انت بقى الشيطان شاطر وكلام ده ورحت تمادي دي على الحرام كويس الراجل عرف ان انت بتسرقه لا خصم من مرتبك ولا طربك ولا اذاك ولا بلغ فيك بل بالعكس تودد ليك بهدية جميلة شكلك يبقى عمل ازاي تصور انت شافك وانت بتسرقه فانت بقى اتلبشت انا كده رحت في ستين الف سلامة كده ضعت كده مفيش فايدة لقيت الراجل بيحط ييده في جيبه وبيديك شوية فلوس لك ما تعملش كده تاني اي احسان واي جود بعد ذلك هكذا تعصين وهو يراك وهو مطلع عليك وهو ناظر اليك وهو بصير سميع رقيب شهيد ثم هو بعد ذلك لا يحرمك رزقه بل بالعكس فتح لك أبواب التوبة وفتح لك أبواب المغفرة وفتح لك الأبواب أن أنت تبقى فيها من أكرم عباده عليه يا النعمة يا بالله عليك لما تحس المعنى ده وتتفكر فيه كده عايز تعمل ايه الراجل ده اللي خيره مغرأك ده اللي ما حرمكش وما عصبكش حق عليك ايه حق عليك أن أنت تسرقه تاني ولا بطل بقى ولا كفاية بقى كده الفرصة جت عشان تصحيح المسار دائما أبدا عيش مع الآيات دي كتير قوي في زمن رمضان وغير رمضان وإن تعد نعمة الله لا تحصوها عدد نعم عليك قال عمر بن عبدالعزيز علامة الشكر تعداد النعم وانت لما عدد النعم عند انت نفسك قلت حاولي ولا ايه ولا ايه يا من تكريم رب يا رب لك الحمد يا رب من جواك قوي كده يبقى هو ده العجز عن الشكر تمام الشكر ولو شكرته حطيعه بعد كده حيثه الأمر أقول لك بقى الصيام والقيام والقرآن وحنشتغل يا شباب وإن شاء الله نعمل السناجة حاجات عمرنا في حياتنا ما عملناها وحيثقى أحلى رمضان في حياتنا خلاص بقى انت حاسس بالمعنى جواك الدفع الذاتي المتجدد اللي حيشغلك إحساسك بنعمة ربنا عليك وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أنا عايزك لما يدخل رمضان حس كده أن ربنا بيدك الهديه. فكر الراجل اللي طلع من جيبه فلوسه ادهالك وادهالك الهدية استشعر الآية دي كده فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله بصوا كده حسوا أن رمضان ده شيء عظيم وكبير وحاجة فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وإياك أن تكون ممن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فكر واشكر خمس حاجة بالصدق والإخلاص ربنا حيتوب علينا إن شاء الله ويرزقنا الاجتهاد في طاعته الحاجة اللي هتشغلك نية صادقة خالصة لوجه الله شوفوا قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزو التبوك قصة كعب بن مالك المشهورة سياق القرآن بس أنا عايز أكمل الآية الثانية يمكن الآية الأولية حفظنا بصوا الآية اللي بعدها قالتين ربنا قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت مش دخلنا مع ظنوبنا ومع صينا ومشاكلنا هو ده ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وخلاص حدث ان هو عايش في سجن وده اعظم سجن سجن النفس ان انت تبقى قاعد مصاب باكتئاب بقلق بمشاكل نفسية مهما كنت عايش النعيم والله انا دخلت بيوت اثرياء واغنياء ويمكن كل حاجة في الدنيا عنده لكن عايش في سجن ما تعرفش هو عايش ازاي ما تعرفش هو لما بيفضفض معك بيقولك ايه بيتكلم حاجة تانية خالص ايه ده كل حاجة واحد قبل كده وادوه على احدى المستشفيات الفاخرة جدا في البلد الرجل عنده صداع، صداع مش عارف يعمل فيه عنده مصنع مشغل فيه عشر تلاف واحد عملوا اشع على المط مفيش مشاكل له قياسات والقلب وكل حاجة ما عندهش حاجة والصداع مزمن بقى يقول والله العظيم انا على استعداد اجيب كل عامل في المصنع اديله عشر تلاف جنيه بس الصداع ده يشل من دماغي انت مش عارف النعمه اللي انت فيها ضيق النفس ده بقى اعظم بلا وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ايوه هي دي بقى اللي هو ربنا ممتلك كل ده عشان توصل للمعنى ده وظنوا تيقنا يعني الا ملجأ من الله الا اليه خلاص ما فيش غيرك يا سيدي جربت كل السكهكم ما نفعتش كنت حاسب ان السعادة في شوية فلوس خدتها وما بيتش سعيد كنت حاسب السعادة ان انا اتجوز واحدة جميلة اتجوزتها واهلا وسهلا <تصفيق> كنت حاسب ان الواحد لما يشتغل في مكان مرموق ويبقى يعني عنده وعنده مش مهم اي حاجة وضحيت بالصلاة وضحيت بكل حاجة عشان ابقى في المركز ده كنت فاهم ان هي دي سعادة وكنت فاهم ان هو ده اللي هيكفل لي إن الواحد يبقى مستمتع بحياته جربت كل دوما فعش ظنوا خلاص بقى تيقنوا تماما ألا ملجأ من الله إلا إليه مفيش غيرك بقى يحصل بقى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يفتح لهم باب التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم حلو كده اتفهموا يبقى لما تنكسر أكثر، لما حتزلل أكثر، التوبة تفتح أبوابها تعرف تدخل على ربنا. أنت تعرف تدخل على ربنا؟ الآية لبعدها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى بالصدق والإخلاص تبلغ. والله هي مشكلة لحظة صدق. والله هي مشكلة لحظة صدق. لحظة صادقة تقولها من قوام. يا رب من جواد من أعماقك كل حاجة في الدنيا تخلص ده الصدق دي أنا أعرف ناس دخلوا في عمره أول ما بصوا على الكعبة بصوا للناس اللي حواليهم إيه ده مش عارف في بعيه والمفروض لما يشوف الكعبة أقول حاجة أنا مش عارف أقول إيه بقى وقف يقول كده يا رب أنا مش عارف أقول لك إيه بس يا رب يا رب أنا جاي لك ومش عايز غيرك يا رب بلغني يا رضا يا رب وارب لي بابك بقى كده باللغة الدرجة كده مش عارف يقول ايه وبقى يبكي انه مش عارف ينطق الكلام اللي الناس قاعدة تقوله شوف ده بقى النهاردة بقى عامل ازاي لحظة صدق مع ربنا النهاردة بقى من خيار عباد الله الصالحين إذا ما هي جرة يمكن أن في القيام يمكن أن تساجد أقرب ما تكون من ربك تقول هانو بقى تطلع من جواك بقى تخلص مشاكلنا دي كلها بلحظة صدق مع ربنا بالصدق والإخلاق نبلغ رضا الرحمن ونبلغ هذه الكنوز العظيمة في رمضان الأمر الثالث حاجة من الحاجات الأساسية برضه نصيحة مهمة جدا عشان نبلغ الكنوز العظيمة في رمضان مفيش نوم مفيش كسل مفيش راحة طالما انت حاسس من جواك قد يعني ايه رمضان مفيش وقت للفراغ يعني من الحاجات اللي موقعانة في الزنوب ايه ان انت مش عارف تعمل ايه بيسألني يقول لي كده والله ما عارف عمل ايه صليت زكا عملت توقف دايق في الهالة كل ما تقول ليش مال يقول لك كذا مفيش وعنت مش عارف عمل ايه مش عارف يعني الواحد مش طول النهار هيبقى بشغل شغل شغل يعني الصبح شغل وشوية الصلاة اللي صلناها الواحد عايز يقوم دايس تريح شوية فما فيش انت هتقول لي دلوقتي يقوم صلي الليل واعمل كذا وسوي كذا انا عايز بقعد اعمل حاجة مرتاح وانا قاعد برتاح بعمل زنوب وانا على الراحة كده بقى هو كده الفراغ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة تاني مغبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ عارف الطبيعي النفسيين بيقولوا خمسين في المية من السعادة مرهون بقرار واحد ان تذبح الفراغ بسكين العمل ده كلام علماء النفس مش كلام بتعود دين بيقولوا كده لو انك عرفت تعمل ايه فراغك ربنا قال فاذا فراغت فانصب وإلى ربك فرغت شغل لسامك تعبان شغل لسانك، شغل ايديك ودعي اصجد فجدة ارفع صماعي التليفون وحاول تعمل اي عمل بر قول لفلان مثلا عندنا حالة حرجة يا جماعة والله وبنجمع لها على سنخاطر تعمل العملية فلانية قدك عملت عمل اصلحت الذات بين اي كان ما تسيبش باب من ابواب الخير عشان كده مفيش نوم مفيش راحة وانت محب يعني انا قلت لكم المعنى ده من كده لما تمشي مع زوجتك خطين وتمشي مثلا تلاقي انتوا ماشيين بقى ايام العقد ايام العقد محدش يلف معايا انا مفاهم شايف في عيونكو الكلام كله المهم وانت ماشي بقى كده ايام العقد وماشي جنبها ولسه انتوا ما تعرفوش حاجة في الدنيا يعني فلسه المسائل هي جميلة اوي وحلوة والعش الطير وكلام الحلو ده فانتوا ماشيين تلاقي نفسك ماشي مشيت لك كيلو اتنين كيلو ولا هنا خالص صحيح هترجع البيت لأي جسمك كله متهمد ومش هتقوم منه بس وانت ماشي مع الحبيب ولا الهوى الدنيا جميلة وظريفة المحب كده مالك ابن دينار قال إن المحب لله يحب النصب لله او الله العظيم التعب ده ليه ايه قوي رابعة العدوية كانت لها ثوب تقيم به الليل لما ديجت تصلي الليل تروح لابسها ازدلها وتصلي بثوب معين فقالت إذا أنا ميت فكفنوني في ثوب الخدمة أيوة ده شغل الخدمة هو ده فكفنوها فيه فرؤيت في المنام بعد ذلك اللي جارية فيها فقالت لها ما صنع الله بك قالت أبدلني بثوب الخدمة ثوبا من حرير واستبرق وفتح لي من أبواب الجنان كذا وكذا وكان كذا وكان كذا وعد التوصف له على نعيم ربنا يديه ايوة توب بالخدمة فالواحد ساعات كده كده حاذب اوي العرق اللي هو شغال فيه وانت قاعد بقى مكتهد في طاعة ربنا كده العرق ده حلو اوي اوي اوي اليس جوفك وانت صايم ورائحته يعني يتقذل منها الانسان لخلوف فم الصائم احب الى الله من ريح المسك من المسك وليشوف قدين هو برضو كده تعبك ده عظيم قوي عند ربنا عشان كده أنا عايزة أتعاب له نفتة تعالوا يبقى هو ده شعرنا ويبقى ده حاجة من أمانينا عايزين ندوء طعم التعب لله ربنا قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمطة في سبيل الله ولا يطاؤون موطئا يغذ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين العلماء لنا وإحنا خدناها شعار أول يوم لو فاكرين البدايات المحرقة تؤدي إلى النهايات المشرقة التعب يوصل ربنا لا يضيع أجر من أحفن عمله والله ربنا مش هيضيعك إذن لن يضيعنا مش ممكن تتعب له وينسى هلك ربك كريمهم قوي بس انت محتاج تعرفه قوي لو تعبت في الخدمة وانت واقف ورجليك تعباك قل تذكري تورمت قدماه من طول القيام فقال أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وانت طايم وتعبان واليوم يكون مثل الحرب شوية أو ما اتحبتش كويس وهم تعبان من شدة الجوع قل بطنك وضع عليها الحجر صلى الله عليه وسلم وكان لا يوقد في بيته النار شهرين ولا يأكل إلا الطمر والماء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وانت هتبقى أحسن من النبي وانت حتبقى ده احنا نقطع نفسينا ده هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما كانش مستني غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان أيمن والأحزابة ما كانش عنده دي وكان صلى الله عليه وسلم على عباده أعبد خلق الله إلى الله إذا انت من هنا ورحت بعيز إيه عايز تتعب لربنا الخطوة التالية اوعى بقى تثور اوعى من ايه؟ خلاص يا شيخ والله الجبد دي حيبقى حاجة جديدة ان شاء الله هنعمل حاجة كويسة قوي لا رمضان دي حيبقى شيء مختلف بس يعني دراحة علينا خليك حنين حبة حبة لا ما ينفعش تسود رمضان دي يمكن ما يتعوضش يا جماعة احنا كل يوم والتاني في فتن وكل يوم والتاني بتزداد الفتن وتزداد المشاكل وكل واحد منكم شايف حاله دي من السنة اللي فاتت من اللي قبليها إياك والتسويف قوعة تقول السنة جاية هكون استعدادة أفضل السنة دي بقى يعني إيه هنتخل هنعمل شغلك حلو جدا نشوف كده رمضان إنغام يعني نجرب كده المتائج مش معنا الموضوع نكمل إن شاء الله رمضان جاية أوعدك أوعدك إن شاء الله حاجة دانا لا ما ينفعش إياك وتسويف الشيطان لك كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك وخذ من حياتك لموتك حط الآية دي قدام عيني كثير وتذكرها وهم يستريحون فيها ربنا أخرزنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل شوفوا كل واحد هتقوليهم نيته يا رب رجعني حصلها كويس رمضان هقطع نفسي فيه ده لا هختم كل ثلاث تيام ده أنا حصوم صيام عمري ما صمت في حياتي حيصوم عيني وحصوم لساني وحيصوم كل حاجة لا يا رب خلاص أنا عرفت يعني موت أنا عرفت يعني حساب أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير جالت بدل النذير عشرة صحابك فلان اللي ما فجأة أو سمعت عن واحد من زميلك ولا واحد من دورك مات وتقول خطف الموت الموت ما بيخطفش كله يأتي بقدر فلان اللي النهاردة مرض ومش قادر يعمل الأعمال اللي كان بيعملها فلان اللي بتولي بابتلاءات شديدة وهم الدنيا بقى ركبه بقى مش عارف يعمل ايه اولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير عشان كده الفرصة انك دلوقتي تجدد نيتك ياللي صلاة الفجر وقعة وما بتتصلاش ابدا في وقتها وعمرها كل فين وفين لما تطلع حاضر الفرصة قدامك ان الخمس صلوات تصحح نيتك وتجدد توبتك انه يبقوا في اول الوقت الفرصة دلوقتي هو عتقل بكرة يلي لغاية النهاردة مش عارف تبطل المعاصي اللي بتعملها في الخلوات يلي مبتلى بعد تيئة يلي مبتلى بإخلاق البطر يلي مبتلى بصحوبية وبنات ومش عارف تخلق يلي مبتلى لسه بأكل حرام وانت عارف انه حرام يلي لسه بترابي يلي لسه بتغش يلي لسه بتشتغل في مكان محل شبهات والغاية النهاردة مش عارف تاخد القرار القرار دلوقتي الفرصة دلوقتي إن لم تكن في رمضان فمتى يالي النهاردة لسه بتقولي حب ألبس الحجاب حبقى ألبس إزدال حب أعمل حب ألبس لبس فعلا يرضي ربنا عليا بس يعني خطوة قيلة شوية استمنا علي حبيتين مفيش مفيش وقت ماذا تنتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالاعمال، إلحق والله إلحق ما فيش وأ والله ما في انت حسب المسألة لسه فيها أيام لسه شهور لسه سنين يا جماعة بوت الفجأة أقرب ما يكون منا والله بادروا بالاعمال. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ اظن ما فيش هكتر من خصة الفقر المنسي النهاردة وغلاء الافعار والمشاكل وهم احتياجات البيوت ومنسي هتفتكر ايه ولا ايه هتفتكر ان تجيب لي النهاردة حاجات المدارس وتشوف الجامعات وتشوف بقى كسوتهم شتا وداخل علينا رمضان منسي فقرا منسية او غنى مضغية واللي معاه وبقى معاه قد كده بقى يفكر انه ازاي يحافظ على المركز الاجتماعي اللي هو عايشه وازاي يجدد وازاي الناس اللي هو بقى في وسطهم ما يبصش عليه تاني ويقول ايه الحق؟ ده هيرجع تاني يبقى كذا وكذا فقرا منسيا او غلا مضغية او مرضا يجيلك لك اي ابتلاء من ابتلاءاته النهاردة طواعين العط ما اكثرها وما اخطرها او هرما مفندة او تكبر في السن تيجي بقى تحاول تعمل الحاجات اللي احنا عادينا نقول عليها بيه ما تقدرش صحتك مش جايباك او فرما المفندة او موتا مجهزة موت الفجأة علامة من علامات الساعة واحنا في زمان اخر الساعة او موتا مجهزة او الدجال فشر غائد ينتظر او الساعة والساعة ادها وامر مستدنية ايه فوقحنا بنقول الكلام ده ليه يعني هو أنا هاعد أقول لكم يا جماعة الحق ويا جماعة كذا كذا ليه هو كل فكرة ان أنت بس بتقول لنا موعستين عشان يعني تزخننا شويتين على رمضان وخلاص إنما اللي انت بتقوله ده كله لسه بدري يا عم بالراحة علينا ايه الحكاية ما تاخدناش كده والله الذي لا إله إلا هو أنا ما أخرج هذه الكلمات إلا من قلب مشفق على كل واحد منكم وعليا في الأول أقسم بالله أنا أعتقد اعتقادا جازما ادين به امام رب العالمين اننا في زمن التمحيص وزمن التمحيص اللي هو ربنا بييمس فيه الخبيث من الطيب فيركم الخبيث اللي وحش ما بقاش ينفع انا ما شفت ناس كانوا معايا وكانوا حوالينا وكانوا بيحضروا الدروس وكانوا كانوا وكانوا وكانت جواه مشاكل النهارده ضاع ومش عارف يرجع وبيكتب لي وبيراجعني ومش قادر اللي وحش بقى وحش خالص واللي كان عنده شوية ماشي وخايف وماشي بخطوات بطيئة قوي مش قادر يجري الزمن ما بقاش ينفع في الجري فماشي جنب الحيط وتقول يا رب خلصنا منها بسلام اقسم بالله ان هذا زماننا فياتي الحق يا مدلحقش يا رمضان ده ما تدريش ايه اللي يحصل في رمضان اللي بعديه كل الامور وكل البوادر بتقول ان احنا من أسوأ إلى أسوأ فالحق رمضان ده الحق توب في رمضان ده الحق جد توبتك الحق ثواب المغفرة والعبق واسأل ربنا سبحانه وتعالى في زمن الفتن دي وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون والله والله هي تدعو الواحد النهاردة في الزمن ده أنا مش بحذنكم بس أنا بتكلم بواقعية أنا مش عايز الكلام ياخدنا وخلاص وندحك على بعض يا جماعة والله هكذا إن أردت يا رب بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين الحق جنز رمضان السنة ما يضحش بالله عليك بالله عليك طب قبل أن تغرق السفينة بالله عليك إن كنت محبا لله إن كنت عارفا لله إن كنت ملما بنعمة رمضان فبادر قبل أن تبادر عايزك السنادي دي تلحق تعمل بقى الحاجات الكبيرة احنا اتفقنا على جداول وقلنا الجدول اليوم يمشي ازاي وقلنا كل يوم نعمل ايه فاحلى رمضان في حياتي وفي رمضان فرصتك النهاردة خلاص مذاكرة ليلة الامتحان فمذاكرة ليلة الامتحان تبتدي تاخد بقى ايه البرشامة اللي حتمشي الدنيا بكرة خلاص ما بقاش ينفع ما بقاش ينفع بقى نقعد لسه نقفس ونقول واشتغل على الحكاية دي اسبعين ثلاثة وتشوف كده ايه اخبار الصيام وياخبار اخبار القيام لا خب بقى ليه الحاجات اللي مفعولها جامد عشان نلحق نخلص فعشان كده عايزك تشتغل في الامور المضاعفة وعايزك تكنز هذه الكنوز هنحب بسرعة كده خمس حاجات هنركز فيها قوي قوي اوي في الايام البسيطة المقبلة وفي نفس الوقت تبقى هي دي ان شاء الله خير استعداد لرمضان اول حاجة كنز الاولاني اللي عايزين نكنزه من كنوز رمضان في اليومين اللي جايين كنز الاحتساب احنا تتكلمنا على الاحتساب بس انا عايزك تاخد بالك بقى من هنا ورايح اي عمل تعمله هنصلي العشاء كمان شوية قبل العشاء، وانت رافع ايديك تكبرت الاحرام ثانية بس ثانية كده هنصلي العشاء ليه عشان ربنا يرضى عنه عشان ربنا يغفر لي. عشان اللي هيصلي صلاة العشاء ستكتب له نصف الليل قيامي اي معنى من دول انا بقول اي حاجة جات في دماغ بس يا رب ترضى خلاص خلص. خلص انما مش الله اكبر وخلص انت صايم ليه من صام رمضان ايمانا راح تسابه وفر له ما من زمدي عشان رب بنا يغفر لي حل معنى هو معنى بس مرره على قلبك وانت بتتصحر مرة وانت حتصلي ها قيام معنى المغفرة معنى القرب مش تقرب له بقى أصلي الليل ده ده بالصالحين وجميل قوي فعايز وقا بالمعاني ها هتدعي دلوقتي ليه برصع ايديا قال لي ادعوني استجب لكم بحبه هو كذ هتجيبه على لسانك ليه با ذكر الحبيب ده على اللسان مفيش أمتع منه بحب أجيب اسمه على الثاني هو كرة معنى الكنز الاولاني كنز الاحتساب كل ما حتزود في النية يبقى أرجى للإخلاص يبقى أرجى إنه الثواب يبقى أعظم وأكثر فعايزك تضاعف من نواياك ماشي كده؟ يبقى هذا الأمر الأول عدد النوايا في الأعمال حتى يزيد أجلك الكنز الثاني كنز الإحسان للغير أصلا رمضان أنا مركز ليه؟ رمضان الواحد بيبقى المعاني اللي ممكن يكون بيشتغل فيها غير التفطير لكن غير كده الواحد مهموم بهم نفسه قرأت فرآل صيام قيام ذكر كله كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أمشي في قضاء حاجة أخي خير من أن تعتكف شهرا في مسجدي اعتكاف شهر في مسجد النبي اللي الصلاة فيه بألف صلاة يا عم حتصلي الخمس صلوات بس خمس صلوات بس يبقى خمسة في تلاتين أدي مية اضرب في ألف مية وخمسين ألف صلاة حد يجيب بقى حاجة من دي ده في الصلاة بس ده معتكف بقى واللي بيعتكف ده ربنا بيبعد بينه وبين النار ثلاثة خنادق مسيرة كل واحد والثاني سبعين خريج بص قد ده الاعتكاف ثلاثين يوم شفتوا بقى بقيت القصة بقى اضرب انت بقى هي ديه عشان كده كنز الاحسن للغير مش كده عايزك تبقى فعال للخير يعني اكثر صدقاتك في رمضان اعظم صدقاتك في رمضان زكاة مالك اللي هيخرج زكات ماله وبيخرجها في رمضان يخرجها ويزيد في الصدقات عايزك تعمل ده أعمال البر زيارة الملجأ اللي اتفقنا عليها عايزك تروح تفطر يوم مع فقراء غلابه عشان تكسر الكبر من ناحية وفي نفس الوقت الجماعة دول ربنا عندهم الله عند المنكسرة قلوبهم احنا قلنا الحطن البصري كان اذا اتاه الفقير قال مرحبا بمن جاء يغفل زنوبي هو ده سعي على ارامل تروح مستشفى من المستشفيات وتسأل كده احتياجاتهم وتحطها شغلانا مثلا عايزين كياس دم مثلا عايزين كذا عايزين كذا احتياجات معينة شي حالة حارجة وانت تعرف أخي يكون ميسور ترفع عظامات التليفون عمزين حالة يا أخي نعمل كده وتأطع نفسك طول النهار والليل عقبال ما تلمي لهم فلوس وتجيب لهم وتسوي لهم بس هو ده العمل الفز أي دي أعمال الفزة الكبيرة بس تقطع نفسك مش, خدمة. مش عشان انت بتحب الحكاية دي وانت اجتماعي والناس بقى تقول عليك ما شاء الله عليك والكلام ده لا ده عمل خفي لله محدش يطلع عليه حاجة كده فعلا تعملها بقى في ضمان رمضان شوف بقى انت تبقى عامله ازاي دي تروح انت مثلا في المستشفى وتفطر مع المرضى اللي يكونوا مثلا صايمين ولا حاجه وهكذا بحيث ان يبقى العمل كبير احلى معاني الايمان تستشعرها هنا والله اللي بيتعب انافعها مش انا بقى قريت بس وذكرت بس انا ما قلتش ان انت ما تقراش وما تذكرش انا بقول الاعمال اللي تزود فيها ده جنب الشغل بس يعني انت ممكن تختم انت ختمتين او ثلاثة والتاني هيجيب سبعة او ثمانية تجيب ثلاثة بس تعملت عمال تانية مضاعف وكبير فعشان كده كن احب الناس الى الله قال صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم كل ما تبقى انفع للناس كل ما يبقى سوابك اعظم شنوات رمضان النهاردة برضو الناس بتشتكي ويا عشان شنط المدارس والحاجات واحتياجات الناس اشتغل ان شاء الله تجيب لهم شنطة اديك فرقت عن مسلم كربة النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك قال أفضل الاعمال ادخال السرور على قلب المسلم قال ايه بقى ادخال السرور ان انت تروح تحضر فرحه لا مش دي قال تسد عنه دينة تفرج عنه كربته أي ودي اللي حاجات اللي بتفت... إنما يعني ماشي وقلت شلا أروح أحضر صرحه بس مش هي دي اللي فيها السغل ايه اللي فيها أفضل الأعمال إدخال السرور على قلب المسلم إذا يبقى تفعى في قضاء حوائج المسلمين هي دي كنز الإحسان إلى الغير الكنز الثالث كنز حسن الخلق. واخذين بالكم انا فرقت من الكلام على الصيام والقيام عشان محمد يقول انت موطلنا الصيام وقيام اتكلمنا على نوايا الصيام ونوايا القيام وقلنا الخير ده كله ايه انا عايز ذلك الحاجات التانية اللي مش واخذين بالنا منها حسن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات القائم الصائم يعني ممكن واحد يقيم الليلة كلها يطلع من المسجد اللي بيصلي بجزء يروح تهجد بيصلي بجزءين ولا كذا ويصلي طول الليل بربع خمس تجزاء كويس؟ وطول النهار ما شاء الله وأنت تاخد ده كله بعمل صالح فيه حسن خلق زي ايه يا شيخ حسن الخلق أول حاجة وأهم حاجة بر الوالدين تروح تقض بالايدي الحاجة ورجليها كمان يا جوز يا شيخ او الله يا جوز محمد بن المنكدر كان يضع خده على الارض ويقول لأمه بالله طأي بقدمك خدي يقول لها دوسي علي دوسي علي بجليك من الطرائف أحد مسايخنا بيقولوله يا شيخ انت ليه بيحبوك الناس كلها قال لهم يعني إن كان من شيء فأسأل الله تعالى أن يكون بري بأبي وأمي فبيحكي الشريخ بقى هو بيبر أمه ازاي يقول أنا أقبل أمي من باطن القدم من ظاهر القدم باطن القدم اللي انت بتمشي عليه ده يقول لما امي تبقى قاعدة كده اقبل قدمها من باطن القدم واسأل الله تعالى ان اكون بارا بها فالاخر بيقول لي وانا قاعد قلت بقى بص دي العملية كلها بس احنا نجيب الحجة ونقعدها ونبص في رجليها حنبقى مشايخ الدنيا كلها خلصت المشكلة يقول روحت رايح جاد من مكتبه اي حاجة بتكلم على بر الوالدين فبصيت لقيت أثر عن أحد السلف أنه كان يجيب لحيته ويقعد يمرغها في قدم أمه فقال رؤية في المنام أن لحيته بيضاء وأنها تأخذه إلى الجن يعني نور كان بلال على ذر الوالدية أنه النور صاحب ديه بالكبارك فقال بس رحت جاي بالحجة وقعدت لها وقعدت لها أنت عليك الدنيا كلها دلوقتي أنا مستقبلي كله مرهون دلوقتي باللحظة دي يقول لي يا شيخ ومرغ وأعمل إن أشوف حاجة هو جد فلا لو الله بجد بر الوالدة ده احنا بنقول انه عقوق ما بعضها عقوق وعقوب مقيت ان تقدم الزوجة او الحبيبة على الام يعني لو هي لك انا عايزة موبايل عشان انا اكلمك وكده وش عارف ايه تنزل جاري مفيش مشكلة ده فيها مكلمة اخر الليل فالمسائش كده وأمك تقول لك هتلك ولا ولامل كذا طبعا تقول ما هتعمل دي هايه يعني الحجة هتعمل ايه بالقصة دي خليك يا حجة خليك كده زي ما انت ادعي لنا بس الله استعلم لا, لا لا لا بجد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة لوقسها ودر الوالدين والجهاد في سبيل الله ده حاجة ايه برضو عشان بسا عايز اركز في المقطة دي عشان نفكر في كذا حاجة نعملها يبقى بر الولدين كفلت الايتام طبعا احنا قلنا هنروح الملجأ وهنمسح على رأس اليتيم شر امسح على رأس اليتيم بس ما تصلعلوش يعني مش تحلق له يعني بالراحة على الواد يعني امسح على رأس اليتيم كده بالراحة خدنا والله شوائد شباب كرة وطلعنا بيهم قاعدين بقى أنا. قلت لهم امسح على رأس اليتيم وطعمهم طعمك يمسكوا الواد ايه حلال قال لك امسح ي فامسح على رأس اليتيم بالراحة كده بالراحة يعني وأطعمهم من طعمه تجيب له أجوب أكلها وكفالة أنا وأكفل اليتيم في الجنة كهتين وإحنا عايزين في زمان رمضان إن إحنا نبلغ مرقة النبي محمد ومرقة النبي بكفالة اليسيم كفالة اليسيم إن شاء الله تدفع له خمسة جنيه كل شهر أهو بتساعد وخلاص. بس ما تروحش عند بتاع دار الايتام الخمس نجوم سيبكم من بتاع المعادي هنا وسيبكم من بتاع عايزين الغلابة الناس الغلابة عشان تخش البوست تلاقيهم قاعدين فايف ستارز اصلا والعل ما شاء الله لا قوه الا بالله انت ما بتبقاش طالب معاهم اصلا لا خليكم في الين الناس اللي مفيش ستارز خالص وخليك في اللي فوقيه كده يعني كفاله الياتين ايه برضه سعي على ارمله او مسكين قلنا برضو تشوف واحدة ارمله ولا حاجه وتصعوا عليها او مسكين تبقى انت نفقتها من جيبك وبرضه بما تستطيع انت رجل على قد حالك بي اللي تقدر عليه كان هو تقدر عليه الغيف خيش لا تحترمنا من المعروف شيئا أنك تفرج عن مسلم كربة تلاقي يا مناس عندهم مشاكل. وقلت لك لو رحت المستشفى ولا رحت في أي مكان لماكن دي هتلاقي بقى كرب الناس من هنا للصور فتفرج عن واحد من دول كرباته من الحاجات اللي تظهر فيها حسن الخلق التحب في الله وده في زمان رمضان بقى فترت وكان تلفق طمعت التلفون يلا يا فلان عشان نروح نلحق نصلي مع الشيخ فلان وهو مثلا فلان يبقى حاجة مسلم اللي عنده سيارة ياخد فيها اثنين تلافة ويطلع بيهم على الشيخ فلان او الشيخ علان وهكذا عشان يبقى معنى من معاني الحب في الله وجميل قوي اجتمعنا عليه صلينا مع بعض وتفرقنا عليه يمكن ان شاء الله نبقى من التابعة الذين يظلهم الله بظل من المعاني المهمة او اللي انت تعملها التواضع يعني ايه انت محتاج ان انت تنكسر لله شوية في رمضان تتواضع للغلابة والمساكين دول وتتواضع حتى مع الناس اللي يعملك بعكس كده بكبر ولا شيء المؤمن غر كريم انا بشتغل صلى الله عليه دول كده المؤمن غر كريم يعني ممكن الناس تقعد تعمل عليه بس هو امره عند ربنا سبحانه وتعالى حاجة من الحاجات اكرام الضيف طبعا الضيوف بقى اللي بيجوا في رمضان وما شابه الحلم وكلم الغيظ الرزق في كل احوالك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 النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر واغتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصط ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها تم من المسجد لغاية بيتك من بيتك للمسجد ألف خطوة يكتب لك ألف سنة قيام وصيام. الأخوات طبعا دلوقتي حلم سؤال طب واحنا معلناش جمعة نعمل ايه لو انك حسيتي زوجك او ابنك او اخوك على التبكير لصلاة الجمعة وانه ياخد السواف ده احنا لسه قيلين بالاحتساب تاخد كل حاجة اه والله بالاحتساب اتداله على الخير كفاعله يبقى حاجة من الحاجات ان انت تؤمرين انه يروح علشان يضاعف الأجر اثنين من الحاجات اللي يضاعف ديها الأجر جدا جدا قلنا اللي يروح يصلي نافلة تكتب له سواب عمره واللي يروح يصلي فريضة تكتب له سواب حاجة يضعف بها الأجل طبعا جسس الشروق صلاة الضحى وأهميتها انها تبقى على الأقل صدقة عن كل جسمك كل مفصل في جسمك 360 مفصل يكونوا كلهم يأتوا دول صدقاتهم في ميزان حسنة دك بصلاة الضحى عايزة تصلي ركعتين كل يوم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 بط لا قاعدة بتسبح قال لها لك على حاجة تجيب كل اللي انت بتعمليه ده كله ايه بقى سبحان الله وبي حمده عدد خلقه ورضى نفسه وذنة عرشه ومداد كلماته هتنزلوا الشغل طيب وانت دخل الشغل تقولي ذكر السوق ذكر السوق ده الشيخ الألباني محصن الحديث فينا مضاعفينهم خلينا يا عم مع المحصنين الحديث خلينا ناخد الأجر قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي يدخل السوق يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. يحي ويميت وهو حي لا يموت بيدي الخير وهو على كل شيء قدير النبي قال ليه صلى الله عليه وسلم كتب الله له ألف ألف حسن مليون حسن ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة قلنا الحديث حتى شيخ الشيخ صحيح الجنة من الحاجات برضو المضعفة في الزكش غيرات الجنة تغرس نخلة في الجنة بايه سبحان الله العظيم وبحمدك تغرف لك نخلة في الجنة تبني كل يوم أصر في الجنة بايه هو الله أحد عشر مرات تذكر ربك بأحب كلام إليه أحلى حاجة ربنا بيحبها ايه سبحان الله وبحمده هذا مصطفى الله لملائكته ولعباده وفي لب أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تجيب الكنز بقى ومحتاجه الكنز ده علشان كل يوم تستقوي بالله عشان ربنا يديك القوة كنز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله من الحاجات الصدقاء طبعا الصدقة بس مش الصدقة اللي هي الصطير بس صدقة جارية صدقة جارية زي إيه إنك تتفى لطالب علم بس يتفع طالب علم بجد وكل كلمة بعد كده ينطقها في مزال حسناتك إنك تعمل مثلا مشروع زي سبيل مياه انك تحط كتب في مكتبة الناس بتقراها يعني ايديهم فيها بحيث انه يكبر من اعمالك انك تعمل شريط وقف بس الشرط فيه هتاخد الشريط وتوزعه لغيرك عشان مثلا كل واحد هياخده ياخده بعشرة وانت تجيب لك 100 شريط يبقى 1000 واحد سمعوه كلهم في ميزان حسناتك او كتيب بنفس الشكل او افكار المطويات بتاعه رمضان وغيرها كل الكلام ده بحيث انه ايه صدقات جارية يتعدى نفعها وفيها نية تانية نية الدعوة لان كل دول هيبقوا في ميزانك فعشان كده يبقى العمل مضاعف وكبير عند رب العالمين من الحاجات اخيرا بس دي بقى للمعتمرين طبعا مفيش بقى اعظم كده مضاعفة للاجر كل حاجة يا عم بمئة الف طب انت مش هتطلع تعرف تجيب الاجر ده اه بالاحتساب ازاي بقى يعني انت انا عايزك كل يوم كل يوم انا قلت الكلام ده في فضل العشر الاول ذي الحج. ان احنا مش هنبلغ الحج طب نعمل ايه كل يوم تبعي يا رب حبثنا العذر فلا تحرمنا الأجر عايزك أنا بقى الدعوة دي على طول في الصحور وفي الفطار يا رب حبثني العذر فلا تحرمني الأجر في كتب لك الأجر ذا كل الكنز الأخير يا شباب عتق النار هقول لك فيه حديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن